ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين